مهلا أخي مهلا أخي مهلا أخي ما زلت ترسم داخلي باستان عمیقا لا تنسى اهدا بیننا لا تنسى اهدا بیننا اهدا وثيقا أَعْدَنَ وَثِيْقَةَ تُوَدِّعُنِي تودع تودع لا يأخذ الله شهيداً من إخواننا أو يقطط يقطط يد المذوني من فلذات أكبادنا من يشاركوننا هذا الطريق إلا وأبقي غالبا على نفسي لأن هؤلاء سبقوا وهذا دليل أننا لم نصلح للشهادة بعد هذا دليل أننا لم نستحق هذا المقام بعد فاختار الله هؤلاء وكلهم رأيتهم تجمعهم سفة واحدة سلامة الصدر على المسلمين وكف اللسان عن المؤمنين. تودعني أخي والدم قد أمسى على خدي. تودعني وآخذ الأسى قد أحرقت كفي. تودعني. أخي والدم قد أمسى على خدي تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي تمهل يا أخي إني أراك شرعت في عدي تمهل. إنني ما زلت أحفظ قيمة العهد أمي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد له في كل طائقة يد بيطاء تودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي تودعني وآخات الأسى قد أحرقت كبدي إلى الرحمن الرحيم قد سما فالموت من ينسى تذكرني بعهد بيننا فالعهد لا تنسى شهيد الحاق قد أخضى إلى الرحمن shaitabo وفي الفردوس أحبابا تودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي تودعني وآخات الأسى قد أحرقت كبدي